صدق الله العظيم العظيم يهلكها ن ع و ن عوده ر عوده ا ر الى يوم له ا ل ب ن ه نتلوها ع ل ى ج ا ه و ه لعلهم تراكيب جاعليه ا ل ق ا ر قائعيه الجبين والمريخه ا ل ع ر ب ي ة والعالم العثمانيه ب ي ل ه القران محمود ابو داود Bismillah <laughs> ar-Rahman موسوعه ل النابلسي للعلوم الاسلاميه 「え、uh huh. uh huh. وحين اردت لنا وكنت بين اللذه أ و ل ي س في جهنم بحرا للمتكبرين الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وينهي ُ ل عن الذين ن ت ق و َ m a o u n g man. man. Oh. Oh、uh、my- -huh. uh -huh. あ、あ、た 「すてきなのはまた」 Thank、uh、o -oh. uh -oh. I'll m e in o u b r l t h e r